<متدرج> <متدرج> الليالي مشاكي الأعراب الطوال، الليالي مشاكي الأعراب الطوال، للنفوس الشقيعة والنفوس السعيدة غارتم من وغارتم من شمالي تو صفاتها شديدة يا وجودي على الراحه ويا وجد حالي ليت مالي مع الشاعر ولا نشيده حب يا زمانا اللي وجاني يلحالي كل يوم على الهاتف يجي يقصيده يمه عتب حبيبو ذي مشاريها غالي وذي تخفض من الشاد كرو هذه والعرب علمهم بي يوم صاجر شمالي والليالي ما قفّت بها يمكن تعيده روحت مع ما هب الريح يا همم يا علا ما يريده والتجارب عطتنا ميزه الاحتمالي ودروساتنا مشاويير الحياه المهديه ان ما بحياه وراها زوالي والبنا جنبها الديون يا شبو وح شب ولا راش علي خد مرحت قولات ونعم في رصيدة طاب عند البعيد وطبع عند الموالي وله نصيب على سد من الخصال الحميده وانت ذا نعجوم مشره بيننا يرتكي بالمناكب للحمول الثقالي والظفار يطبخ مر شهل يا وريده خل فعل العمام وخل فعل الخوالي ندري إنك ولدهم والعلاقة وطيده وندري إن فعلهم يا أشتر بنات الحلالي حتى لو جدك كحيلان وانزحف ده ام حث القدم واطرا على راس عالي ولا خلك كذا وين مت ما انت في قيده ام حث القدم واطرا على راس عالي ولا خلك كذا وين مت ما انت في قيده